ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن يُسَبِّرُ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا تبشره بعذاب أليم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 الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظر يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوارديه حملته وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ انْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لك به علم وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خر فَكُ فيِي صَخْر فتَكُ فيِي صَخَةٍ أَ في السَّمواتِ أَ فيِي أَوضأتِ بَو ياابُ نَ إِه إِتَكُْ مِقالَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَلْدَ فَتَكُ فيِي صَخََاتٍ أَ في السَّمواتِ أَو في, في الأو أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر, واصبر على ما أصابك إن من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضط من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أَلَمْ تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 إلَنَا مَرجعون فَلُ نَبَبّعُوم بِمَا عَلُون إَِّ اللهَّ عَليم بِذاتِ الصّدُ نُمَِّعون قَليِييلًا ثمَُّ نَمَطَبُون إ عَذَابٍ غَلل وَولئِن سَأذَو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 شجره اقل و البحر يمد و البحر يمتده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمه الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده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 صَبَّارِن شَكُور وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كُلُّ ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الدنيا يُلْغِيثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ